إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 110. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 111. إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن استبعدته هو بعد ما جاءك من العلم مالك من الله مولى من ولا واق وَلَقَدْ أَبْسَلْنَا رُسُلَنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَّةٌ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما ما نرينك بعض الذي نعدهم أو נתوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ أَتِّلْ أَرْضًا قُصُوهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْقِبَ لِحُكْمِهِ وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبرهم فللله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار